Her Herşembe günü okunacak dualar. Evrat, Dua Ayetleri Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâken na'budu ve iyâken nesta'in İhtina sırata'l-mustakîm Sırata'l-lezîne el-amte aleyhim Gayr-il-maghdûbi aleyhim Vel-Allah'l-lîn Bismillahirrahmanirrahim Ve iz yârfa'u İbrahimul qava'ide Minel beyti ve İsmail ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يدل عليهم آياتك بيعنهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من ثم استوى على العرش يغش الليل والنهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعاً وخفه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في مللكم بعد إذن كان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا وسعة ربنا كل شيء علما على الله توكلنا رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لَنَا في هذه الدنيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هدنا اليك فَقَالُوا على الله توكلنا ربنا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لقوم الظالمين ونجنا بِرَحْمَتِكَ من الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وقال موسى ربنا إِنَّكَ اتيت فرعون وملئه زينه وامالا في الدنيا ربنا عن سبيلك ربنا على, بشتد على فلا يؤمنوا حتى العذاب قال ربي إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني النعمة الأصنام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادا غير ذراع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم برزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 وَقُرَّبْ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ يفقه قولي قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى والكل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومنهذا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وذنون إذ ذهب مغضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير البارين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقامة والما ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خضايانا أن كنا أولى المؤمنين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب نجني وأهلي مما يعملون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 فسقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين قال رب انصرني على القوم المفسدين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور رحيم رب هب لي من الصالحين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم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 نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد